الحمد لله o wow, wow, wow. يا الله من الحيدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله What's the matter? بسم الله الرحمن الرحيم الله ولا اللهم